علينا ونحن نعايش س ي ر ة نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن نعايش هذه ا ل س ي ر ة بجوارحنا وبوجداننا وبكل مشاعرنا أ ن نندمج و أ ن نتصور هذه الوقائع و ا ل أ ح د ا ث وقد قصدنا أ ن نسلط الضوء على بعض واقعنا بنصلح ل ا و ا ق ع من خ ل ا السيرة وإلا ا ل فسيرة ل ن ب ي ص لن ى الله عليه وسلم أعظم م هذه ا ا ا ل م س ح تتكلم ا ل ي ن ت ف ي ه ا سأقف في ه ذ ه ا ل ع ج ا ل ة م ع صدق ه صلى الله عليه وسلم نعم أ ص لا لا يؤثر في الناس إ ل ا ص ا د ق يجب أ ن يسمى محمد منقذ ا ل ب ش ر ي ة وفي ر أ ي أ ن ه لو تولى أ م ر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام و ا ل س ع ا د ة التي ي ر ن البشر إ ل ي ه ا برناتشو صدقه صلى الله عليه وسلم في أمور. أولها رسالته صادقة صادقة ولذلك هو الصادق المصدوق الصادق الله عليه أولها رسالته وسلم ولذلك في أمور ونبوته هو في أقواله المصدوق من أ ت ب ا ع ه الذين يقولون نعم أ ن ت صادق فهو الصادق المصدوق صادق في نبوته وفي دعوته ثانيا رسالته تقدس الصدق وتحث عليه هو القائل إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة ولا يزال الرجل يصدق دي في و ي ت ح ر الصدق دي الله أ ع ل م زول يكون صادق و ي ت ح ر يعني الصدق د ه يجري في دمه حتى يكتب عند الله ص د ي ق ة ولا يزال الرجل يكذب و ي ت ح ر الكذب في ناس كالضابين و ج ن ه م كذب ي ت ح ر الكذب حتى يكتب عند الله كذابه والكذب يهدي إ ل ى الفجور أ ي زول يكذب بيفجر و ب يفجر بكذب يعمل الغلط و يدسه ي س أ ل ه يقول انت عملت كذا يقول له ولا ما عملت كذا يججر ر بعضه و بعضا فهو جاء ب ر س ا ل ة تحث وتقدس الصدق ثالثا من صور الصدق في حياته صلى الله عليه و سلم أنه حارب الكذب المؤمن يزني حارب الكذب ولكن ا م م ؤ ن يسرق و ل ه لا يكذب بل ل ه ا ل آ ن الكذب في ح ي ا ة ا ل م س ل م ي ن كثير قال علي ه ا ل ص ل ا ة والسلام في ح د ي ث ع ا ئ ش ة في المسلمه ولكن لطفل هاكا وضم ي د ه و ل م ي ع ط ه شيئا كتبت له ع ن د الله ك ذ ب ة شفر و صدمت عظيم كيف فعل صادق ومصدق و وصادق ا ل ا ل أ م ي ن و أ ص ل ا ما شات مع بعض فزوا الماء أ م ي ن بكون صادق ما عدم ا ل أ م ا ن ه ما كذب أ ن ت ق ا ل ا شنو ما د س ل حاجات الناس و بغتسل ي ا ل ذ م ة دمر كذب ن ف س ه و أ ي ز و الصادق بتلقاه أ م ي ن تتلازم هذه الصفات جاء ن س و ة إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و جلسنا عنده فدعهن للطعام هو يعلم أ ن ه ن جائعات فقلنا لا نريده هم دائرات قال لا تجمعن جوعا و كذبا يعني حسن الزور قال لك فطرت طبعا السؤال ش ي ء ا اي ن ا اعرفه ش ي ء لكن لما و فطر يقول اي ما فطر في ناس طبعا ح س ا س ي ة يقول اي فطرتها ذ كذب يتخيل قالوا يا رسول الله إ ذ ا اشتهى أ ح د ن ا الطعام وقال لا ا ش ت ه ي يكون كذبا قال ما من شيء يكتب حتى تكتب ا ل ك ذ ب ة ك ذ ب ة والكذبه ي ك ذ ب ة الصغيرة كذبة صغيرة رابعا صدق أ ق و ا ل ه صادق في أ ق و ا ل ه والله ما قال إ ل ا حق وما خرج من فيه ا ل ش ر ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة إ ل ا ص د ق صادق يعني عبدالله بن عمري بن ا ل ع ا ص كان يكتب أ ي شيء يرسل ق و ل في ناس قالوا ي ا خ س م ع إ ن ر س ل ا ه يتحدث في, في الغضب والرضا مره تكون زعلان مره تكون يعني غضبان أ ن ت تكتب أ ي ح ا ج ة م ر ة يضحك امازح فلما اخبروه قال و اكتب ا فوالذي نفسي بيده ما بيده خامسا ر ج منه إ ل حق وأشار الشريفة الطاهرة ا إلى فيه خ صدق المواقف صادق في مواقفه كيف مواقفه خروجه من مكه سماه ا ل ق ر آ ن مخرج صدق ودخوله المدينه كان مدخل صدق ولذلك يعني جاء انه يعني طلب من الله عز و جل أ ن يخرجه مخرج صدق و أ ن يدخله مدخل صدق و أ ن يجعل له من الله و من ربه سلطانا نصيرا فمدخل الصدق دخل لوجه الله صادقا و خرج ل أ ن ه تعذر عليه البقاء فصادق في مواقفه صادق في لهجته صادق في القتال صادق في ا ل د ع و ة و إ ن الرائد لا يكذب أ ه ل ه صدقهم في ا ل أ خ ب ا ر الدجال حيجي ك ل م و ا قالوا الدجال حيجي حي. ك ل م و ا عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة عن تطاول الرعاه رعاه الشاه يتطاولون في البنيان أ ن تلد ا ل أ م ه ربتا أ خ ب ر ه م بكل شيء فهو صادق في نبوته صادق في دعوته صادق في أ ق و ا ل ه حتى في مزاحه لا يدخل ا ل ج ن ة عجوز وهذا صدق لا ت د خ ل العجوز ا ل ج ن ة وهي عجوز إ ن م ا ت ن ش أ وتعد وتجعل بكر ة ثم تدخل ا ل ج ن ة صادق في كل شيء أ ه ل م ك ة خصومه قالوا ما جربنا عليك كذبا صادق ص د ق عجيب س أ ح ك ي لكم ق ص ة ع ج ي ب ة جدا رواه ابو أ داود في السنن والنسائي كذلك في السنن وهي أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان قد أ ه د ر د م عبد الله ا بن سعد ا بن أ ب ي ا ل سرح رضي الله عنه ل أ ن ه كان مسلم ورتد ا ف ا م ر ا ل ل عليه ه و س ل م بقتله و هو أ خ ل عثمان رضي الله عنه من ا ل ر ض ا ع ة فجاء به عثمان و دخل به في مجلس ا ل ن ب يسلم فاجا أ ل ن ب يسلم في ا ل مجلس هو جالس ليقبل توبته و ن ب يسلم جالس م س ا ف ة ط و ي ل ة ي ط أ ط ئ ر أ س ه و د ن ك راسه و ك ح د بعد ف ت ر ة قبل توبته والحمد لله عبد الله بن ومات ا ل ح د لله حسن م م عبد سعدنا ابن بسر الله و في ص ل ا ة الفجر ساجدا لله فبعد م ن ت ه و م ض و ا قالوا يا رسول الله أ ط ل ت قال أ ر د ت أ ن يقوم أ ح د منكم فيقتله قالوا هلا اشرت إ ل ي ن ا بعينك كانت ت ع م د ن ا اشاره بتحت ن ق و م نقتل ه قال ما كان لنبي أ ن تكون له خ ا ئ ن ة أ ع ي ن نحن نود أ ن نكون من خلال هذه الحلقات امتدادا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيكم إ ل ا صادقا أ ي ن صدق ا ل أ ق و ا ل أ ي ن صدق المواقف تجاه الدين نصره و ص ل ا ب ة و ق و ة وانتماء أ ي ن حبنا الصادق لو كان حبك صادقا لاطعته إ ن المحب لمن يحب مطيع ما أ ح و ج ن ا ب أ ن نعيش الصدق واقعا عمليا ملموسا في أ س و ا ق ن ا بعيدا عن الغش ما أ ح و ج أ ن نعيش ا ل ص د ق في جميع أ م و ر ن ا في أ ق و ا ل ن ا و أ ف ع ا ل ن ا وممارساتنا ومواقفنا بالله و أ ن ت م تتذكرون صدق رسولكم صلوا ى الله عليه س ل ل م ص و معي على الحبيب وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م